بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسقون في العلم يقدم لو أن جَبَلًا لَّرَأَيْتُهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد نستانف دروسنا في هذا المسجد المبارك وعنوان لقاء اليوم الجنة اسكننا الله إياكم جنة الجنة من حيث مفردة لغوية معناها ما خفي واستطر ولهذا يسمى الجن جنة وأما الجنة في كتاء كلام الله جل وعلا فهي أعظم وعد وعده الله جل وعلا عباده قال الله تبارك اسمه وجل ثناؤه كان على ربك وعدا مسؤولا وعدا وعده الله العباد مسؤولا يسأله إياه العباد وما من أحد من الصالحين من آدم إلى أن يطوى وشي الإسلام إلا وهو يسأل الله الجنة مر صلى الله عليه وسلم وهو معه معاذ على رجل فقال الرجل أما وإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ ولكنني أسأل الله الجنة فقال عليه الصلاة والسلام حولها ندند يعني ما تطلبه نحن نطلب ذكر الله الجنة في سور عدة وسنجمل قدر المستطاع حديث رب العالمين عن الجنة أولاها الجنة خلقها الله ورضيها أن تكون دارا وثوابا لأوليائه والله لا يرضى لأوليائه إلا الأعلى ولا يظن به تبارك اسمه وجل ثناؤه إلا الظن الحسن ولا ريب أنه ما من نعيم أعلى من نعيم الجنة لا نعيم أعلى من نعيم الجنة بدليل أن الله رضي لأوليائه الذين عبدوه في الدنيا أن يرثهم, أن يرثهم الجنة قال الله عن خليله إبراهيم واجعلني من ورثة جنة النعيم ففهمنا أن الجنة لها, لها ورثة وأن أي أحدا مننا اليوم لا يدري أهو ممن قال الله فيهم يرثون الفردوس أو ممن لا؟ فما تعلق قلب امرئ من رحمة الله بشيء بأعظم من رجائه أن يدخله الله الجنة أخبر الله جل وعلا أن لأهل الجنة رزقا يأتيهم بكرة وعشية قال ربنا جل وعلا إنه كان وعده معتية لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية مع الاتفاق على أن الجنة ليس فيها ليل ولا نهار ولا شمس ولا ولا قمر فقال أهل العلم كيف يعرفون البكرة من العشي وأجابوا عن هذا أجوبة من أشهرها أن نورا يخرج من العرش ومنهم من قال إنهم يعرفون البكرة والعشي من إرخاء الستور ونزول الحجب من إرخاء الستور ونزول الحجب والعلم عند الله لكن قطعا فيها بكرة وعشي لأن الله أخبر بقوله ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية أخفى الله جل وعلا عن عباده الصالحين ما, أعدهم ما أعده لهم في جنته مبالغة في اكرامهم والثواب لهم فلما ذكر الله أشرف النواء وهو القيام له في الليل أعقبه بقوله جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجه يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون ثم قال وهو أصدق القائلين وأحكم الحاكمين ويقيناً نعلم أنه جل ذكره لا يخرف وعده البتة قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون معنى قرة أعين أن ما تراه لا يجعلك تمظر إلى ما بعده تسكن وتستقر عينك في النظر إليه ولا تريد أن ترا شيئا وراءه وقد أعد الله لأولياه كما في الخبر الصحيح ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر, على قلبي ولا خطر على قلبي بشر أخبر ربنا أن الجنة لها أبواب وأخبر رسولنا عليه الصلاة والسلام أن أبوابها ثمانية وأخبر نبينا عليه السلام أن لبابها حلقة تحرك وتقرع وأنه عليه الصلاة والسلام أول من يحرك حلقة الجنة حلقة باب الجنة فيقول له الخازم من أنت فيقول أنا محمد فيقول أمرت أن لا لي أحد قبلك فهو عليه السلام والسلام من يدخل الجنة وأخبرنا نبينا أن لهذه الأمة أمته أن لهذه الأمة أمته عليه الصلاة والسلام باب لا يدخل معه أحد غيرهم جعلنا الله وإياكم بمن يزاحم عليه أخبر ربنا جل وعلا أن في الجنة نعيم أن في الجنة نعيما عظيما ذكر ربنا بعضه وأخفى بعضه ذكر بعضه وأخفى بعضه من أعظم النعيم أن الملائكة تسلم عليهم حال دخولهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والأمر الثاني أنه أول ما يدخلون الجنة كما بالخبر الصحيح يؤتون زيادة كبد النوم أي زيادة كبد الحوت ثم ينحر لهم فور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها ثم يسقون عليه شرابا سلسبيلا حتى إذا استقروا فيها حتى إذا استقروا فيها يؤتى بالموت على صورة كبش أملح فيقالوا يا أهل الجنة فتشرئب أعناقهم خوفا من أن يقال لهم أخرجوا منها وقد ذاقوا نعيمها هل تعرفون هذا؟ فيقولون هذا الموت ثم ينادى الأهل النار بمثل هذا النداء فيعرفون به فيقولون نعم هذا الموت فينادي مناد يا أهل الجنة عن خلود بلا, بلا موت وعن يا أهل النار خلود بلا موت ويتلى قول الله وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وهذا يوم الحسرة الذي يصيب أهل الكفر أعاذنا الله وإياكم ذلك. يبقى أهل الجنة في الجنة حتى إذا استقروا فيها وانتفى عنهم خوف الخروج منها واطمأنوا إلى أنهم خالدون فيها كما عند مسلمين بالصحيح من حديث صهيب إذ ناد منادن يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون وما هو ألم يثق الموازيننا ألم يبيض وجوهنا ألم يجرن من النار ألم يدخن الجنة فيكشف الحجاب فيرون وجه ربهم تبارك وتعالى ولو أن الإنسان تحدث من وقته هذا إلى أن يموت عن فضل نعمة النظر إلى وجه الله والله ما أوفاء حقه بذ لا تعذل النظر إلى وجه العلي الأعلى الله إن أناسا وهذا لنا ولكم ممن نحبهم من أهلينا وقراباتنا وأصدقائنا لو غابوا عنا أياما ثلاثة لتمنت أعيننا أعيننا أن تراهم وهم مخلوقون مثلا فكيف بنظر بلذة النظر إلى وجه أرحم الراحمين جل جلال وأكرم الأكرمين تبارك اسمه وهذا يدفعك إلى أن تطيعه في الدنيا على الله أن يرزقك ثوابا عظيما هو لذة النظر إلى وجهه الكريم ومثل هذا لا يستطيع الإنسان أن يشرح هي لذة نتربها ولا ينبغي أن يؤرقك حال نومك أو حال يقضتك شيء أحظم إن تسأل الله لذة النظر إلى وجهه كل ما يكون من عذاب أهل النار ليس بشيء أمام حرمانهم من رؤية وجه الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوب وقال عن أوليائه عن أصفيائه عن عباده وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فرؤية وجهه تبارك وتعالى أجل مطلوب وأعظم مرغوب وهو الذي له ومن أجله أفنى الصالحون أعمارهم وأذهبوا أيامهم وسعوا في عبادة ربهم وكلما قصرت بك نفسك أو بك بدنك عن طاعة فذكره بلذة النظر إلى وجه العلي الأعلى جل جلاله هذا النعيم يأقبه رضوان من الله والرضوان من الله سماه الله جل وعلا أكبر النعيم قال ربنا ورضوان من الله أكبر في الخبر الصحيح وهو طويل يقول جل وعلا ألا أعطيكم أعظم من هذا فيقولون ربنا وأي شيء أعظم من هذا فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا فرضوان الله جل وعلا مع رؤية وجهه متممان بعضهما لبعض أعظم نعيم يناله أهل, يناله أهل الجنة يبقى من بعض النعيم الذي ذكرناه في الجنة يبقى مسألة ما الأسباب التي توجب دخول الجنة أعظمها توحيده جل وعلا فقد حرم الله على يشرك يشرك به أن يدخل الجنة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فتوحيده جل وعلا السبب الأعظم في دخول الجنة وما بعد ذلك تبع تبع له وما بعد ذلك تبع تبع له فأعظم الأسباب أن لا يكن في قلبك أحد تحبه أو تخافه أو ترجوه غير الله لا يبقى في قلبك أحد تخافه أو تحبه أو ترجوه غير الله هذه منزلة ينالها من عرف الله ومن الناس يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله أول الطرائق محبة الله حتى تكون في القلب محبة لله يبد أن يكون في القلب استحضار لنعمة الله جل وعلا عليك وأعظمها والله الستر فإن ستر الله على عباده من أجل وأعظم النحا ولو أن الناس كشف بعضهم لبعض لتبرى كل واحد منهم من من الآخر لكن من أعظم نعم الله على العباد أن يسطره الله جل وعلا ومن نعمه تبارك وتعالى التوفيق للعمل الصالح التوفيق للعمل الصالح فإن التوفيق للعمل الصالح من قرائن وأمارات حب الله جل وعلا لذلكم العبد من أمارات وقرائن حب الله جل وعلا لذلكم العبد وهذا يعرفه الإنسان هذا لا يحتاج إلى بلاغة ولا إلى فصاحة يحتاج الإنسان يتفقد حاله إذا غاب عنك قيام ليلة فتذكر ذنبك في النهار وإن وفقك الله لأن تقوم ليلة فقد أحب الله أن يراك واقفا بين يديه الله إن خطواتك لماء وضوئك فيغسل الله بها ذنوبا قد قلت ثم خطواتك إلى مقام صلاتك ثم يقوفك بين يدي ربك وأنت تقول بعد التكبيرة الإحرام وجهت وجهي الذي فطرس ما قلت والأرض حنيفا وما أنا من النشكين قل إن صلاتي ونسكي وما حيا يوم ماتي لله رب العالمين لا شريك لا بذلك أمرت وأنا أول المسلمين فما يفتح الله عليك تقرأ الفاتحة ثم تتوخى من آيات القرآن ما تتلوه فإن الله يحب أن يسمح كلامه من عبده فإن الله يحب أن يسمح كلامه من عبده وما, وما عليك لو أخذت وأعدت وبدأت قول الله جل وعلا في الشهراء ولا تخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم تعيدها مرة مرتين ثلاثة الله هذه الأهلة تفتر قلوبا قاسية لأن الإنسان يخشى من الخزي يوم قيامة وهذا الدعاء نسبه الله إلى من نسب الله له الملة إلى خليله إبراهيم فيقرأ الآية الحبد الآية مرة بعد مرة ولا تخزيني يوم يبعثون يوم لهم فأمان ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لما تقرأ ولا تخزيني تستشعر أن الأمر كله بيده ان شاء رفعك وإن شاء أخزك إن شاء أقربك وإن شاء أبعدك إن شاء رحمك وإن شاء أخذلك وأن أحدا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع وأن الأمر كله بيد الله واستحضار دعاء الأنبياء من فقه القرآن لأن الله قال في كتابه العظيم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدئ فينظر الإنسان إلى هدي أنبياء الله كيف كانوا يدعون يدعون ربهم فيتوخى طريقهم وينظروا إلى صنيعهم ويسيروا على هديهم لعل الله جل وعلا أن يرحبه والعديث في هذا يطول ونحن نتكلم عن أسباب التوفيق وإذا عدنا إلى أسباب دخول الجنة فليكثار من العمل الصالح فليكثار من العمل الصالح من ذكر الله والصيام وقراءة القرآن وبرل الوالدين وغير ذلك مما لا يكاد يجعله أحد لكن يحاول الإنسان أن يأتي عباده وعباده وقربه وقربه قدر الإمكان فلا يدر أيها أقرب إلى ربه رضا ويتوخى أن يأتي أعراض المسلمين أو أموالهم أو دماغهم وأحيانا يستزلنا الشيطان في لقاءاتنا الخاصة أو العامة أو في مجالسنا من حيث لا نشعر فيأتي عذب الحديث ومسامرة الأصحاب فربما قال المؤمن كلمة في أخيه المؤمن وهو يعلم أن أخاه بريء منها فإن كان من كذلك فلا أقل من أن تستغفر ربك وتأوب إليه وتسأل الله أن يغفر لك وتأزم على أن تعود للأمر مرة أخرى اللهم إنا نسألك بأحب أسمائك إليك وأقربها زلفة لديك وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد قال الملك الصمد الذي لم يرد ولم يولد تصلي على محمد وآله وأن تدخلنا برحمتك الجنة اللهم ادخلنا برحمتك الجنة اللهم ادخلنا برحمتك الجنة اللهم ادخلنا, الجنة. اللهم أدخلنا الجنة بلا عذاب بلا حساب ولا سابقة عذاب اللهم ادخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب صل اللهم على محمد وآله والحمد لله رب الله لو أنزلنا هذا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية